وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الإسلام قبل الدرس أقول كلمتين أو ثلاث أما الكلمة الأولى فإن نستن سنة حميدة حسنة في درسنا هذا من هذا اليوم فيما نقدم أو نبدأ درسنا بسؤال فيما سبق فيما سبق دراسة وعلم والسؤال باب العلم والاختبار أصل في طلب العلم كما تعلمون خاصة أن العلم كما أقول يطير من الروس وثباته بمثل هذه المراجعة والسؤال والاختبار فإذا هذا شيء حسن أن نبدأ درسنا بالسؤال من باب أيضا تنشيط الهمم والسبق بين الجلوس طلبة العلم وهذا من السبق المحمود الذي يصدق عليه قول ربي وفي ذلك فليتنافس المتنافس وأما الكلمة الثانية فإن درسنا كما قلت في الأسبوع الماضي يتجه ويتوجه لأن دراسة العقيدة الوسطية لنا أعترف بين أيديكم من أنها دراسة يعد شاقة وصعبة لأسباب تتعلق بموضوع الكتاب وتتعلق بمصنفه فشيخ الإسلام قبل والنفس تلهس وراءه لأجل العلم والفهم والكتاب موضوعه هو أهم موضوع في الدراسة والعلم لأن موضوعه هو العلم بالله سبحانه وتعالى ومحور الكتاب هو دراسة صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وهذا الباب الذي زلت وظلت فيه طوائف كثيرة جدا منتسبه إلى الإسلام بدأت بالجهمية وانتهت إلى الأشاعرة مرورا بالمعتزلة والكلابية والماتردية إلى اخره فلذا أقول هذا مما يستوجب من طالب العلم امورا أما الأول الصبر لأنه لا شك سيجد. في بعض الكلام ما قد يغلق عليه فهم ويستصعب عليه هضم والصبر يتعين في هذا الباب وعلمنا في سنه السلف انهم صحبوا اقواما في العلم فلم يستفيدوا منهم عاما كاملا الا ماذا الا حديثا واحدا وقصة الخضر والموسى وموسى عليهما السلام أصل في طلب العلم وغايتها قد انتهت إلى كم إلى ثلاث مسائل بعد رحلة وسفر وجوع وزجر وشدة من الأستاذ من الأستاذ وقتل وبناء جدار وهكذا هذه الرحلة كلها انتهت إلى كم مسألة إلى سلاسل مسائات العلم نعم لأن العلم إخوة الإسلام بحر بحر واسع فالصبر ابتداء والشغل انتهاء فلا بد أن يكون لك شغل وأنا لا أحب طالب العلم أن يكون نائما كسولا عاله خمولا لا هذا ما يفلح ابدا انما طالب العلم نشيط مناقش مناظر صحيح او متحرك كما اخو كما اقول متحرك فهذا الشغل لان لو قلت بان 20% من الماده العلميه على الاستاذ و ثمانين على التلميذ ما ابعث مع ان الناس يعتقدون ماذا يعتقدون عكس ذلك الاستاذ هو الاصل والتلميذ عاله عالى و ثمانون بالمائه على الاستاذ و عشرون على من على الطالب لا انا اقول لما الذي ارى ان الامر على عكس ما يرى الناس لأن الأستاذ غايته أنه صاحب المفاتيح مفاتيح الأبواب لكن الذي يلج هذه الأبواب هو من هو طالب العلم وينطلق ولذا راينا ابدا في سنة أهل العلم سبق التلميذ للأستاذ ونادرا ما سبق الأستاذ ماذا تلميذ هذه لم تتكرر كثيرا يعني الأستاذ جبريل والتلميذ محمد صلى الله عليه وسلم فمن سبق محمد صلى الله عليه وسلم سبق مع أن المعلم جبريل كما قال تعالى علمه شديد القوى علمه شديد القوى فالمعلم هو من هو جبريل والسابق هو محمد صلى الله عليه وسلم التلميذ عندك أيضا داود وسليمان الأب داود والابو هو المعلم والسبق لسليمان ففهمناها سليمان كما أخبر الله تعالى مالك وربيعة الرأي فربيعة هو الإمام الشيخ ومالك هو ماذا؟ السابق مالك والشافعي والشافعي سبق مالك في يدين كثيرا من العلم أحمد والشافعي وهذا الشافعي يقول لأحمد يأتيك الحديث يا أحمد يا منيا كان شاميا كان حجازيا كان فأخبرني يا أحمد كي أقول به وهذه السنة لم تتخلف إلا في شيخ الإسلام تيميه فتلاميذه لم يسبقوا وإن كانوا قد اقتربوا منه كثيرا كشيخ الإسلام ابن القيم ولكنهم أبدا لم لم يسبقوا وإلا فالسنة أبدا سبق التلميذ من الأستاذ طب كيف يسبقوا لأن ثمانين بالمئة عنده الشغل الشغل يكون ابتداء وحالا وانتهاءا اتداءا يكون بالمراجعة في البيت والنظر والقراءة والتحضير ثم يكون حالا الدرس بالكتابة والسؤال والمناظرة والجواب والمناقشة ثم يكون انتهاء بطبيعة الدرس ومراجعته ومدارسته ولذلك شوف رب العالمين قال لنبيه سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك ماذا لبما ماذا كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ كان يتعجل له العلم وكان صلى الله عليه وسلم ذو همة في هذا يتعجل الوحي وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك يجمعه قبل أن يهد قبل أن يضيع فطمأنه ربه وقال إن علينا جمعه وقرآن فهذا شغل الطالب الذي به يفلح ولأهل العلم قديما ورد من المراجعة والمدارسة وهذا مأسور ومروي في سيرهم كسيرة الزاهب رحمه الله تعالى وعليه فالصبر والشغل ولا يزهدنك فيما تسمع أن الكلام فيه صعوبة فما تفعل مع هذه الصعوبة ومشقة الطلب الدعاء ابتداء شوف كان ابن تيمية إذا أغلق عليه شيء من العلم يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني فكان يلجا الى ربه بماذا بالدعاء عليه الصلاه والسلام أو او رحمه الله استغفر الله رحمه الله تعالى يلجأ الى ربه بالدعاء صحيح وثانيا من ادمن قرع الابواب يوشك ان, إيه؟ أن يبلغ من ادمن قرع الابواب يوشك ان يفتح له فإذا أغلق عليك شيء فراجعه مرة وقرئه وانظر فيه فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل ولا يضيع عنده مؤمن ولا يخيب سعي طالب علم ماذا عنده سبحانه وتعالى وثالثا ما يمنعك من السؤال ولا تستحي أن تقول أنا لا أعلم أو لست ادري لم أفهم فإن من الناس من يستحي فتغلق عليه أبواب العلم بهذا الحياء الذي لا يحمد ولذا شوف طلبة العلم قديما لم يمنعهم الحياء من في الدين حتى سألت المرأة في أخص خصوصياتها لا تستحي لأنها لو كانت تستحي هذا الباب لعبدت ربها ماذا على جهل على جهل نحن والنصارى في باب الصفات قد أتوا من قبل جهل والشيطان قد استشرفهم وخدعهم إلى أن نسبوا إلى ربهم الولد فشتموا لأن أمة النصارى أمة ماذا أمة جهل كما هو معلوم أمة ماذا جهل كما هو معلوم فانظر عاقبة الجهل في هؤلاء ومروا شتموا ربهم وما شتموه إلا لجهلهم بهذا الباب الذي تدرس ألو هو باب الصفات ولذا لما عدد ابن المبارك فرخ الإسلام أو غيره والشك مني قالوا له وما ذكرت الجهمية ذكرت فرقه كذا وكذا فأين الجهمية قال انا أقول فرخ الإسلام وكأنه يرى الجهمية ماذا ليس من فرق الاسلام طب قل لي وما جريمه الجهميه وما ضلال الجهميه وجال الجهميه الا في باب الإهل. في باب الصفات فهم اول من ابتدعوا هذه البدعه المره في الدين وهي بدعه ماذا نفي الصفات ولذا يقال الجهميه النفاه لانهم لا يثبتون لله صفة فالله عندهم لا يعلم لا يد له لا عين له لا بصر له ما هذا إنهم يعبدون إيش؟ عدما كما قيل المعطل يعبد إيه؟ عدما والمشبه يعبد صنما المعطل أعمى والمشبه اعشى يعني لا يرى جيدا وإنما المعطي الذي ينفي صفات الرب هذا اعمى اعمى فانتبه وتأمل يعني ماذا أفعل بعد هذا بالله ما عندي قدرة على أن أرفع صوتي فوق هذا فأرى أن الأمر يتعلق أيضا بوجود صوت عند النساء وأنا أسمعه من هنا من غير مكبرات صوت، فكيف لا يسمعن صوتي مع مكبرات الصوت ها وقد قيل قديما غلبنا النساء فلو صمتت النساء وسكتت لسمع وهذا جزاء من تكلم أن لا يسمع وجزاء من أنصت وأصغى أن يسمع وجزاء من سمع أن يعي ويفهم صحيح وجزاء من فهم ووعي أن يعمل ويعتقد ويدين وجزاء من عمل واعتقد ودان الجنة فأزن أصل طريق الجنة يبدأ بماذا؟ صات والإصغاء كما في قصة سيد بن لما قال لمصعب بن عمير لا تغشان في ديارنا بما نكرر فقال ألا جلست فاستمع وأنصت اسمع فإن رضيك ما نحن نتكلم به فنعم وإن لم ترضى فإيه فانصرف عنا أو انصرفنا عنك قال أنصفت أنت كده أنصفت لا حكم على جين إلا بعد هذا فجلس قالوا والله راينا الاسلام فين في وجه لانه احسن الايه الانصات واحسن ماذا السماع وطريق القلب يمر عبر ماذا الاذن فلما انصت واستمع ماذا وعي وآمن وحسن ان طيب هذه الكلمة الكلمه الايه الثانيه يا طلبه العلم فنترك الكلمة الثالثة لأن وقتنا يخرج من أيدينا وهي لا تضيع إن شاء الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا هذا أول أصل في مسألة الكلام في الصفات أن الكلام ماذا توقيفي لا مجال للعقل فيه فلا نثبت صفة بعقل ولا نثبت صفة بنظر واجتهاد أو بأقيسة ونحو لماذا كل ما دار بخيالك فالله خلافه ذلك وهذا العلم ميؤوس منه قال تعالى ولا يحيطون به ماذا علما ولذا قال القائل عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ماذا ربي ولولا ربي ما عرفت ربي وما ضلال اليهود والنصارى في هذا الباب حتى وصفوا ربهم بكل عكس يضرب وينام سبحانه وتعالى عند اليهود ويتعب ويجهل إلى آخر ما اتهموا أو وصفوا به ربهم حتى جعلوا له صاحبة وماذا وولدا لجهلهم بماذا؟ بما يتعين في هذا الباب فحاولوا إثبات الصفات عن طريق ماذا؟ النظر وماذا؟ والاجتهاد. طيب وهنا يلزم في الكلام في الصفات أن يتجنب المسلم أربعة محاذير وهي التحريف التعطيل التكييف التمثيل وهذه أربعة أسئلة فمن يعرف لنا هذه المسقورات الأربع مع المثال لأن المثال به يتضح ماذا المقال والشيء لا يصح إلا أن يكون له مثالا صحيح تتبالك من القاعدة الأخيرة دي لو أحد يقول لك كلاما أنك بعطني مثالا فإن عجز أن يأتي لك بمثالا صحيح أصبح هذا الكلام ماذا؟ كلاما غير صحيح لو يتطوى أحدكم فيغلق لنا الشبابيك ونصف الأبواب فهذا يعني يحجب عنا الصوت هو واحد فقط واحد طيب من يعرفنا التحريف مع المثال؟ تحريف مع المثال. أحسن لكن التحريف يزيد عن صرف اللفظ عن معناه التحريف هو صرف اللفظ عن معناه بماذا إلى معنى باطل فإخلاء اللفظ من المعنى الحق صحيح وإثبات المعنى لإيه الباطل كما تفضل الأخ الكريم قال الرحمن على العرش استوى نفل المعنى الحق للاستواء بمعنى ماذا العلو وأثبتوا معنى باطلا من أن الاستواء بمعنى ماذا الاستلاء أحسن طب لماذا الاستلاء معنى باطل معنى باطلا أحسن أحسنت. لأن الاستلاء يتضمن معنى باطلا لا استلاء إلا غصب لا يكون استولى إلا أن غصب والغصب يكون عن غير ماذا ملك لأنك لا تغصب شيئا إلا أن يكون مملوكا لمن لغيرك فقد شتم ربهم، لأنهم وصفوه بأنه مغتصب لماذا لملك غيره وأنه لا يملك قونه على الحقيقة وإذن هذا أول جواب معنا وهو جواب مبشر بالخير ها يعني هذه جائزة وجائزتك أكبر من هذا ولكن العلم الذي في هذا الكتاب هو اكبر من كل سؤال قول الثاني التعطيل ما التعطيل ها أن التعطيل الخلو كما قال تعالى وبئر معطله قيل معطله ليل ما فيها ماء ينتفع بها يبقى اذا اخلاء المعنى الحق من اللفظ تكون عطلته يبقى اخليت المعنى له الحق من اللفظ فلو قلنا بان الله تبارك وتعالى سميع هذا يقتضي معنى حقا أن يكون له ماذا سمع فالمعطل قالوا سميع ولكن لا سمع له أو قال هذا المعتزل على وجهه التحقيق يبقى هذا اسم تعطيل وهو نفي المعنى له الحق كما مثلا لو قلت لرجل إن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فانا اقول مساكين يملكون سفينة إبا إذن المسكين الذي يملك شيئا من المال ولكن ليس يكفيه لحاجاته فلا يمتنع الملك عند المسكين في يقول لي لا المسكين لا يملك شيئا البت أقول أنت عطلت معنى الآية لأن الله قال إيه وأما السفينة فكانت فأثبتت السفينة ملكا فكيف تقول أنت المسكين لا ملك له يبقى أنت بهذا تكون عطرت معنى الآية يبقى التعطيل هو نفي المعنى نفي المعنى الحق ولذا التحريف يتضمن يتضمن التعطيل مش كده لان التحريف فيه أمران نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل طيب ثالثا التكييف ما التكييف بقول كيفت الشيء نعم نعم المسألة واضحة لما أقول كيف أنت تقول أنا بخير يبقى ذكرت لي الهيئه التي أنت عليها والحال التي أنت عليها يبقى لما تكيف الصفه تمام يبقى معنى التكييف هو البحث في هيئه الايه وكنه الصفه كيف الصفه كنه الصفه هيئه الصفه واذا لا تكييف للصفه طب لماذا لا تكييف ها. ارفع صوتك بس قول انت لدي. نعم عدم التشبيه لا التكييف لماذا التكييف ممتنع اه عدم وجود شبيه ماشي ممكن لانك لا تكيف الصفه الا لسلاسل اشياء وجود الشبيه المساوي او النصير المساوي منين علم الاشياء يكون منين خبر الصادق الشبيه الايه المساوي أو الرؤية، إيش كده؟ وهذه الأمور الثلاثة منتفاه لا رأينا الله في الدنيا، وليس له نظير، ولا شبيه، وليس هناك خبر صادق في الكيف، لا كيف؟ لأن وسائل العلم بالكيف ماذا؟ مم ممتنعة، وإذا امتنعت الوسائل، امتنعت الإيه؟ امتنعت الغايات. صحيح؟ إذا امتنعت الوسائل امتنعت ايه؟ بقول لك ليه ما قتلي زيارتك ليه ما زرتني تقول والله ما كان عندي وسيلة انتقال يبقى انقطعت الوسيلة فانقطعت ايه؟ الغاية ما هي الغاية؟ الزيارة ما في زياره لأن الوسيلة قد انقطعت واضح يا طلبة العلم ورابعا التمثيل ما هو التمثيل؟ نعم إثبات الصفة على وجه يكون فيه تشبيه ماذا؟ الخالق بماذا؟ بالمخلوق يبقى تثبت الصفة على وجه لا يليق بالله من مشابهه من؟ المخلوق قال بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه إذن الآن نحن مع باب عظيم من أبواب الصفات هذه دراستنا من الليلة وهو باب النفي والإثبات في الصفات باب النفي والإثبات قلت المسألة الأولى وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات منفية وثبوتيه وبينهما صفات تعرف بالصفات المقيده فما المقيده ما المنفيه ما الثبوتيه اما المنفيه وهي التي لا يجوز اثباتها في حق الله تبارك وتعالى مطلقا لما تتضمن معنى لا يليق بكماله وجلاله وعظمته وكبرياء وهذا مما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه لا ينام لا تاخذ سنة لا يولد ولا يلد لا يتعب لا يجهل واضح يبقى هذا اول شيء وهي الصفات الايه المنفيه لما تتضمن نقصا لا يليق بكمال الله وماذا وجلاله واضح طيب قلت ثانيا صفات ثبوتيه وهي التي يجب اثباتها لله تبارك وتعالى ولكن على وجه يليق به يبقى في قيد في الصفات السبوتية تمش مش تثبت الصفة فقط لابد أن تثبتها على ماذا؟ على وجه يليق به يعني لا نقص فيها بوجه من الوجوه فلما نقول لله تعالى يد يبقى لابد أن تثبت أن الله تعالى يداً اولا وأن هذه اليد لا تماسي الايدي من المخلوقين من حيث ان كلتا يديه يمين وما معنى كلتا يديه يمين إشارة الى انتفاء له العجز والضعف فهما يمين باعتبار ماذا القوه ونفي ماذا العجز والضعف هتولي طب جيه في بعض الروايات أنه قال ويضع الأراضين أو يأخذهن بشماله كما جاء في بعض الروايات فأثبت في هذه الرواية ماذا شمالا فهل هذا تعارض بين حديث كلتا يديه يمين وحديث ياخذهن بشماله فمن عنده الجواب من عنده الجواب هون اقتربت ولكن لم تصل الى المقصود ها غيره لا احد قول يا ابو مالك نعم أولا نحن نؤمن وأصاب أبو مالك نحن نؤمن أنه لا تعارض بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم البت ليه؟ لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى متى يكون التعارض عندما ينطق الإنسان عن إيه؟ عن هوى عن جهل عن عصبية مش كده؟ زي ما اضرب لك مثال شوف الصحفي اللي بيكتب ده بيكتب ايه عن هوى. تبص تلاقي اللي بيكتبه النهارده بيكذبه ايه بكره واللي بيصدق بيه النهارده بيكذبه هو ممكن في ذات المقال الواحده والله احنا بنقرا مقالاته كلها الرجل ده تايه ولا بيكتب ما ينقضه في في اخر المقال واضح يبقى اذا الذي ينطق عن الهوى هو والذي يضطرب ايه كلام لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ان هو إلا وحي يوحى لا يتعارض لأنه لا ينطق عن هوى لا ينطق عن جهل حشان صلى الله عليه وسلم ينطق عن علم ينطق بوحي السماء فلذا لا يتعارض كلامه وتقول ازاي وقال الكنت يديه يمين وقال هنا يأخذهن بشماله الجواب هما شمال ويمين باعتبار ويميناني باعتبار واضح شمال ويمين باعتبار التعدد أنهما ماذا يداني بل يداه لأنهما لو قال في الحديث يأخذهن بيميني ويأخذهن بيمينه لفهم السامع لها إيه أجب يا رجل أنها يد إيه؟ يد واحدة واليد الواحده كمال ولا ضعف وعكس عجز وضعف فلذا قال يخزون بشماله لإثبات التعدد ولكن في الحديث الثاني قال كلتا يديه يمين لإثبات ماذا القوة لان لفظة الشمال تتضمن معنى لا يليق به وهو ماذا الضعف لأن كلمة الشمال فيها معنى ليه فيها معنى الضعف والعجز وهذا مما لا يليق برب العالمين فعشان كده قال في الحديث كنت يديه يمين فهما يمين وشمال باعتبار التعد ولكنهما يمينان باعتبار ماذا القوة باعتبار القوة وهذه طريقة حسنة في الجبل فنعود لما نائب نقول الصفات سبوتية وماذا ومن منفيه يعني لا يجوز اثباتها او نسبتها الى من او وصف الله بها البت على الاطلاق ووصف الله بها كفر لان هذا من تشبيه الخالق بالايه يقول الاله بينام الاله بيتعب الاله بيستريح الاله بيجهل وفعلا تجد روايات في التوراه كده يقول له ما هذا الذي في جعبتي ايها الرب رب لا يعلم يعني اذا شوف في سوره مريم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى ماذا قال بعد والله الله اعلم لجات الجمله دي ليس هذا من كلام امراه عمران ليس هذا من كلام امراه عمران انما من كلام من حتى لا يأتي جاهل لك كما في القرآن عندكم هم امراه عمران بتقول ربيني وضعتها ونخبر ربها نقول له لا الله قال بعد ذلك والله أعلم بما وضعت طب ليه امرأة عمران قالت هذا قالت هذا من باب النجوة والضراعة مش من باب الخبر كما تقول يا ربي أنا ضعيف ومسكين يا ربي أنا زعيال فارزخني هل أنت تخبر الله بهذا؟ ولا تتزلل إليه أنت بهذا تتزلل إليه صحيح فامرأة عمران ما قالت هذا من باب الإخبار إنما قالت هذا من باب الإيه؟ التزلل إلى الله عز وجل والشكوى إليه لأنها أرادت ذكرا لأنه لم يكن من شأن النساء يومها أن يعملن في المحاريب وبيوت العبادة فأجاب القرآن بقوله والله أعلم بما, ي... بما وضعه لينفي عن الله عز وجل ما يمكن أن يتوهمه أقوام من أنه لا يعلم إذا أول شيء نفي صفات المنفية وهي التي تنفع عن الله عز وجل مطلقا ولا يجوز إثباتها صفات السبوتية وهي الصفات التي يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى ولكن هناك في هذا الاثبات ايش محاذير يعني لو واحد اثبت لله عينين ولكن اثبت هذين العينين مع اثبات كل ما تعلق بهذه الصفه عند المخلوق انها ترمز ان هذا البصر يضعف أن هذا البصر لا يحيط بما وراء الجدر إبدا ليس إثباتا لأنك لو لم تثبت الصفة على وجه يليق به فلا تكون قد أثبتها على الحقيقة فلا تكون قد ايه قد أثبتها على الحقيقة لكن لا إثبات للصفة على الحقيقة إلا أن تثبتها على وجه يليق بمن بالله عز وجل كمالا وجل طيب ما هو النوع الثالث من الصفات ها طب لما قلنا المقيده ها من عنده جواب ها انتم معذورون عندي هذا اليوم قول قيدها لم يثبتها لنفسه مطلقا ولم ينفيها عن نفسه يبقى اذا لما لبوت لما نيجي نثبتها لازم نثبتها ايه مقيدة ليه قلت والصفات المقيدة وهي التي لا تثبت لله تعالى مطلقا لا نثبتها لله ولا ننفيها عنه مطلقا لأن إثباتها لله تبارك وتعالى على وجهه إطلاق أو اطلاقا يتضمن معنى لا يليق به وأن نفيها عنه يعد تكذيبا بالقران ازاي رب العالمين قال فيسخرون سخر الله منه صحيح رب العالمين قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا رب العالمين قال ومكروا ومكر الله والله خير ماكرين رب العالمين قال الله يستهزئ بهم لماذا قال رب العالمين الله يستهزئ بهم لأنه قبلها قال حكاية عن المشركين قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ لذلك اسمها صفة مقيدة لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها لله عز وجل ماذا مطلقا لأن إثباتها لله تبارك وتعالى على وجه الإطلاق إذا في نقص رب العالمين مكر يمكر رب العالمين كائد ينفع لا وكذلك ما تقولش لا رب العالمين لا يكيد لان القران اثبت لله تعالى كيدا ومكر واستهزاء وكذا يبقى نسبتها على وجه الايه على وجه مخصوص اللي هو التقييد لان عند اثباتها على وجه التقييد يتحقق فيها معنى الكمال اضرب لك مثالا واحد كده عمال يدبر لك وينقر بك وتيجي انت تقول ايه صور ده وقال لي كلامك لأنه إذا ما تقول لك يا عم الشيخ أنت طيب أوه طيب أوه يعني ده بيقول لك هو اللي بيحصل إيه من وراك هو كده بيمدحك ما بيمدحكش ده لا يمدحك واضح لكن إنت لما تبقى فاين تقوله سيب وأنا عارف هو بيعمل إيه بس وقتها هيعرف يبقى كده ده يدل على ماذا على الكمان فهذا يدل على الكمال وهو مقابله الشيء بالشيء انك لو قابلت المكر بمكر ده كمان قابلت الكيد بالكيد ده كمان تقول لي طب ازاي كيد مكر في هذا الموضع لا يكون مكرا على الحقيقه ولا كيدا على الايه على الحقيقه انما يكون كيدا باعتبار ومكرا باعتبار لان اصل المكر والكيد و فري صفات ملها لا تليق بحق الله لكن اذا استعملتها في موضعها في موضعها في مقابله المكر والكيد والسخريه والاستزاء اصبحت في هذا الموضع كمالا ولا تكون مكرا على الايه على الحقيقه زي ما بتسمع في التعبير يقول لك الكبر على اهل الكبر ايه ها اجب صدقه يقولوا كده هل هنا يعد كبرا على الحقيقه أجب لا لا يعد كبرا انت مش متكبر لكن اضطررت الى التكبر على من تكبر وعندئذ لا يكون التكبر هنا إيه؟ ها زي ما الصحابه فعلوا شانهم التواضع لكن في صنع الحديبيه اظهروا للمشركين إيه؟ كبرا وعظمه وابهاها لانه موضع يقتضي ايه يقتضي ذلك صحيح شوف جيل المغيره اللي عروه بن مسعود يمد يده الى لحيه النبي راح المغيره بزباب السيف ناح يدك رجع يدك على لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ليه عملوا كده ها لان هذا موطن يستوجب فيه اظهار الايه اظهار العظمه فعند اذ لا يكون هذا ايه هذا كبر واضح هذا لا يكون كبر زي ما تلاقي بعض العلماء قصة الشهيرة بتاعة الشيخ سعيد الحلبي في مصر لما دخل السلطان عبد العزيز راح الشيخ سعيد الحلبي بعد الدرقة معين المفروض ما في ادب مع الأمراء مش كده ولا لا فكيف والسلطان السلطان عبد العزيز زي وعده ماذا يعد امير المؤمنين انه كان سلطان الدوله العثماني لكن ليه عمل كده ابن دقيق العيد لما دخل عنده لاجين وماشي بهدوء واول ما عطاه يده وراح ايه مقبلها السلطان طب ليه كده مع إن ابن دقيق العيد لو اخذ تلميذ يده يقبلها يعني ليه انزعها عنه لكن ليه مع السلطان عمل كده يبقى إذن اظهار الكبر في بعض المواضع لا يكون كبرا على الايه لان السلطان طمحت نفسه وشاف نفسه فين في وضع الايه العظمه والالباء فحب يري ان هناك من هو اعلى منه بشرف الايه شرف العلم شرف العلم هذا موضع يتعين فيه اظهار ذلك فلا يكون كبرا على الحقيقه إذا لما اتصف بالمكر أو الكيد أو نحو ذلك فإن هذا ليس كبرا على ليس مكرا على الحقيقة ولا كيدا لأنه اتصف به في مقابل وصف غيره طيب هنا فائدة قلت وبعضهم يسميها الصفات السلبية يسمي الصفات المنفيه الصفات الايه؟ السلبية قلت ولا أستحب هذا المصطلح لأن السلب في اللغة لا يكون إلا على وجه ماذا؟ وإنه في جهاز توقف. انا شغلته. تمام؟ فأقول لا تقال لا يقلص فتسلبية لي. لان معنى السلبي السلب لا يكون الا على وجه الا القهر فمن سلب الله هذه الصفات هل قهر هو احد حتى ينزع منه هذا اذا ما نقول صفات سلبيه للكلمه سلبيه تتضمن معنى الايه قبيحا لا يليق بحقك وانما نقول صفات إيه؟ من فيه قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه قلت وهذا تعريض بالجهمية الذين نفوا صفات الله عز وجل كزوى غيرهم من المعتزلة والكلابية والأشاعرة وتعالوا بنا نذكر شبه القوم ليه الناس دي نفت صفات الله قالت ربنا ملوش يد ربنا ملوش قدم رب العالمين ليس له عينان ليس له كذا طب ليه قلت وشبهة الجهمية الكبرى في هذا الباب هي أن الإثبات يقتضي التشبيه والتكسيم ولذا يدعون أهل السنة بالإيه؟ بالمشبهة والإيه؟ والمجسمة الجماعة نفات الصفات بيسموا أهل السنة إيه؟ مشبهة ولذا قال الزمخشري وإن قلت وإن حنبليا قلت قالوا بأنني سقيل الحلولي مجسم كانوا يرمون الامام احمد بماذا بالتقسيم لأنهم اعتبروا ان لازم إثبات الصفة إثبات ماذا المشابهة والمماثلة مما يقتضي القول بالتقسيم والقول بماذا بالتشبيه إذا كلامه من بنى على مقدمة ما هي المقدمة أن الإثبات يقتضي ماذا تشبيه قالوا لأن رب العالمين خاطبنا في كتابه بقوله سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديه فخاطبنا بما نعلم والذين علموا عن اليد انها يمين وشمال يتطرق اليها الضعف ويصيبها المرض والعجز فلو اثبتنا لله يدا نكون قد اثبتنا له ضعفا وعجزا ومشابهة ومماثلة يبقى أول اول شبهه عند من عند الجميل إنه هو إثبات الصفة يقتضي ماذا ها تشبيه وقبل أن نجيب على هذا نقدم بمقدمات والجواب المقدمة الأولى القول زاكرا القول في الصفات كالقول في ماذا في الزهد فمن اثبت الذات على وجه لا يماثل ولا يشابه المخلوقين لزاما ان يثبت ماذا الصفات ليه لان الصفات علم على ماذا على الذات لما اقول لك مين فلان ده تقول لي يا اخي هذا الطويل نعم حاضر هذا الطويل له عينان مش عارف كذا خضروان اللي مش عارف شعره اسود يبقى أنت ذكرت الزاد بماذا الصفات ولا سبيل لمعرفة الزاد إلا عن طريق ماذا يبقى إذن القاعدة عند الخطيب البغداد القول في الصفات كالقول فين فمثبت الصفة مثبت الزاد يقتضي اثبات ليه ذلك اسمعوا با إلى الطريفة وقد قال العلامه الالباني رحمه الله الشيخ الالباني على فكره من افضل ممن تكلموا في باب الصفات في هذا الزمان ولكن للاسف طبعا لما عرف عندنا الشيخ الالباني المحدث ضيعنا بهذه المعرفه صفات اخرى في الشيخ الالباني واللي عايز يعرف حق هذا اقرا مقدمه الكتاب الطحويه مقدمة لكتاب مختصر العلوم. اسمع اشرطته هل لله مكان؟ هل خلق الله آدم على صورتي؟ عشان تعرف شغل الباني ليه؟ شغل الباني الإمام العقدي المنهج. فشغل الباني قال ابتلوا امثال هؤلاء بصفة الوجود. فقولوا لهم هل الله موجود؟ لو قالوا لا يبقى كفروا واسترحنا منهم ملحدون فإن قالوا نعم ولا جواب إلا بنعم دل ما يعني الكافر بيقول لا موجود صحيح ولا لا طيب وعند إذن يريد السؤال هل وجوده كوجودنا يعني وجودك وجودنا وجودنا يسبقه ايه ها عدم اولم ير الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكو إيه؟ كنا عدما ويلحقه موت كل نفس زائقة اليه الموت يبقى نحن حياه بين عدم بين عدمين كده حياه بين عدمين عدم في الارحام او قبل الارحام وعدم بعد ماذا بعد الموت يبقى نحن اذن استغفر نحن حياة بين عدمين يا طلبة العلم حياتنا و عدم الله موت. طيب هل وجود الله كوجودنا بمعنى يسبقه عدم والحق موت لا. رب العالمين قال هو الأول والآخر هو الأول والآخر فإن قال وجوده ليس كوجودنا نقول إذن صفاته ليست كأيدينا كصفاته له يد ليست كأيدينا كما أن وجوده ليس كأيه؟ له عين ليس كعيوننا، له سمع ليس كسمعنا واضح يبا هذا أول ما, ما نرد القاعدة القول في إيه؟ أجب رجل طيب نحن نسألهم القول القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعض لان الجهمي لابد ان يثبت لله صفات لانه لو نفى لله كل الصفات يبقى نفى ايه نفى وجوده ولذلك قالوا ان الجهميه ايه كفار وليسوا ايه من فرق المسلمين هنسأل الجهمي هل تؤمن بان الله حي ولا لا ما هو الموجودات اما ايه احياء واما هل تؤمن بأن الله تعالى حي؟ فان قال نعم يبقى أثبت صفة له الحياة مش كدا. ومن أثبت صفة الحياة أثبت ما يتعلق بهذه الصفة لأنه لا حياة إلا لمن إلا أن يكون سميعا بصيرا قادرا عليما واضح يبقى إذن ولذلك الانسان اللي بتنعدم في هذه الصفات اللي هو تحت الاجهزه اللي انعز بنسميه حياة هذا على الحقيقه حياته تكاد تكون ماذا غير متحققه ما في حياه اصلا ليه لان صفاته كلها ايه متوقفه حتى انفاسه تعمل به بجهازه لذلك بيسموه موت اصلا موت الإيه الاكلينيكي وبيسموه موت لان ما فيش اي فيش اي صفه له لا سمع ولا بصر ولا حركة ولا ولا طعم ولا شرب ولا أي صفة مطلقا يبقى إذن إثبات لله صفة الحياة لابد وإثبات ما يتعلق بهذه الصفة من السمع من من البصر إلى آخره من الاستواء من النزول وهذه المقدمة له المقدمة الثانية للجواب واضح المقدمة الثالثة اللوازم الباطلة خل بالك دايماً أهل الضلال عندهم شيء ممكن يسميه اللوازم الليه اللوازم الباطلة وكل صاحب باطل بيتوصل إلى باطله عن طريق اللوازم الليه الباطلة واخد بالك تيجي تقول للواحد ليه الراهب ما بيتزوج؟ يقول لك لا عشان ما نشغلش بالدنيا الزوجة شغلة بالدنيا طب مين قال لازم الباطل ان كل زوجة شغلة بالدنيا ها ال... يبقى اذا هو رجل ضعيف تغلبه امرأة على دينه وتشغله به بدنياه ومثل هذا لا ينفع ان يكون رجل دين رجل دين يجب ان يكون قويا في دينه لا يريم عما هو عليه ولا يزوى عنه يبقى مين اللي جعل اللازم الباطل ان كل زوجها تشغل ليه زوجها عن ليه عن عن الدين و... وتصرفه عن هذا فده اسمه لازم ايه لازم باطل فدائما خل بالك من اللوازم إيه؟ اللوازم الباطلة اللوازم الباطل فهنا عندهم لازم باطل ان اثبات الصفة يستلزم ماذا المشابهة والمماثله فلو اثبتنا لله يدهم يقولون هذا قالوا لو اثبتنا لله يدا اقتضى ذلك ان تثبت على وجه يماثل الايه المخلوقين وبشابه المخلوقين من الضعف والعجز ذلك هل هذا فعلا يلزم ها ما يلزم فلو قلت لك الان للنحل عينان هل استلزم ان تكون كعينيك انت؟ ده معروف ان عين النحل مركبه من كم؟ من خمسه اعين تقريبا. نحل فيها ثلاث عدسات مش عارف كذا وعدستان كذا يعني ومع ان النحل مخلوق ضعيف مع ذلك لما اثبت له عينا لم تثبتها على نحو عين ما عين البصر بل اثبتها هذه العين على وجه ذي نوع من ايه من الكمال ما يزيد على كمال عين ايه عين الانسان يعني حتى لما بدينا نشبه عين الانسان احنا بنشبيها بعين مين ها؟ بعين طائر مش كده بعين طائر يقولك فلان ده عينك ايه زي الصقر لان الصقر حاد الايه حاد البصر يبقى اذا لما أثبتت للصقر عينا لم يقتضي ذلك ان تثبتها على عين على وجه يماثل عين من عين المخلوق اللي هو الانسان اللي هو اكمل المخلوقات ومع ذلك أثبتت على نحو يزيد على ماذا على عين اكمل المخلوقات بل وجعلت به شبها تقول فلان دعينه صقر طيب ولا لا يبقى اذا اثبات الصفه لا يقتضي المماثله ولا له ولا المشابهه فهذا لازم باطن وإذا فسد اللازم فسد ليه فسد الملزوم فسد ليه الملزوم فهم هذه القاعدة مفهومه زي ما يجي واحد يقول لك لا يجوز الماء بالماء المستعمل ليه يقول لك لأن دماء طاهر وليس طهورا طيب ومين قال انه ماء طاهر اصلا هو ماء طهور فبالتالي بطل ماذا الملزوم لان اللازم باطل إيه اللي خلى الماء المستعمل طاهرا وليس طهورا صفات السلاسه موجوده ولا ما هي موجوده موجوده صحيح هل كونه استعمل هل هذا يستوجب نجاسته او خروجه من صفة الطهور الى صفه الطاهر المؤمن اللي استعمله طاهر ولا مش طاهر ها المؤمن لا ينجس إيه ما واجب نزول الماء عن صفة الطور إيبا من هنا خل بالك من اللوازم اللوازم الباطلة لأن الجهمية نفس الصفات من هذا الباب من باب اللوازم الباطلة قالوا لا لو أثبتنا لله صفة اقتضى ذلك مشابهة المخلوق ولا يجوز مشابهة ولا تجوز الله لا لقلق على الإخلاق فنقول وهذا لازم باطل بدليل نحن نرى هذا في المخلوقين نثبت للمخلوقين الصفات ولا يقتضي ذلك المشابهه له والمماثله مثال يد البعير ويد الانسان دي يد ودي يد هل, هل تشتري تشابهه والدليل ان تسميتها يد إيه الفساخه يد, يد فرس والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبركن نبروك البعير وليضع يديه يبقى سمى يدا للبعير لكن يد البعير لا تشابه يد المخلوق بل تفارقها اولا يد البعير ما فيها أصابع خف يد البعير يمشي عليها صحيح لكن يد الإنسان ما يمشي عليها إلا أن يكون إيه طفلة صغيرة يد البعير ركبتا فين؟ في يديه لكن ركبة الإنسان فين؟ في رجليه مش كده؟ يد البعير طويلة تساوي ماذا؟ طولا رجليه لكن يد الإنسان أخصر منين؟ من رجليه فين؟ الطول يبقى إذن في مفارقة؟ مع إثبات ماذا أصل الصفة وهي اليد هنا واليد, واليد هناك واليد هناك واضح وهنا نتأمل مسألة وهي تشنيع القهمية على أهل السنة ودي طريقة من طرق أهل الباطل وهي التشنيع على من على أهل الحق حتى ينصرف الناس عن إيه هذا شوف المشركين القدامة محمد صابر محمد مجنون يفرق بين الرجل وإيه؟ وامراته محمد ساحر تشنيع واضح لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه مليء التشنيع فلذلك شنعوا على شغل الاسلام تربيه نفسه عشان يصرفوا الناس عن ماذا عن علمه عن علمه فتمويه أهل الباطل هنا لكن انت لو أثبتت الصفة هيقتضي ذلك ماذا؟ تكسيماً وتشبيها ذلك بحق الله طيب هنا أسأل سؤالاً الكلام واضح ها؟ كلام واضح ولا لا؟ في أي مشكلة فيما سبق ذكره؟ طيب هل نتناول شبه ثانية للجميع ولا نكتفي بهذا القدر؟ والسامنة والنصف الآن من هم على المذهب الأول؟ رفعون ايديه شو بسانية الله أكبر ما هي نعم نعم صحيح طيب خلاص أكتفي بهذا الخبر لا أشكو عليكم ولا زم أخذنا شيء ساع وربع تكلم وتقول ما أخذنا شيء قل <تقول> ما أخذنا شيء يشفي غليلنا ويقضي نهمتنا لكن ما تقول ما أخذنا شيء على الإطلاق أو جعت قلبي بهذه الكلمة رجل <تصفيق> طيب شاء الله تعالى نكمل في الحديث المقبل في الاسبوع المقبل مع بعض شبه الجهمية في نفي الصفات طيب في عشر دقائق او خمس دقائق من عنده سؤال يسأل ويحصل لو كان في الدرس ها ايه لا بأس ايه يقول ايش حدود حدود الوجه اه تصل عن مساله غسل الوجه يعني حدود من منحنى الجبهة الى ملتقى اللحيين ما يسمى بالذقن ومن الاذن الى ماذا الاذن عرضه من الأذن إلى الأذن إيه؟ عرضا ومن منحن الجبهة إلى ملتقى اللحيين ولذلك لا يدخل الحنك في حد إيه؟ الوجه ولا الرقبة ولا القفا فهذا كله خارج عن الوجه هل باطن اللحية من الوجه أم لا لأنه قالوا وجه من المواجه والمصادمة أقول لا باطن اللحية من الوجه بدليل أنه أخذ كفا من ماء فجعله إيه تحت, تحت حنكه فخلل به اللحيه وما اتصل بشيء له حكم فلما اتصلت اللحيه بالوجه اخذت حكم ماذا الوجه بدليل انه اشار الى انفه وقال سجد معه وجهه واشار الى ايه انفه فاعتبر داخل الانف منين من الوجه الله المستعان ما هذا السؤال يا رب لو أزن للفجر وأنا سأصوم وأنا أجامع زوجتي فهل أعزل أم أكمل؟ طبعا تعزل ما هذه حالة استثناء قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام ليلة الصيام الرافة إلى متى أزن للفجر فقد خرجت ليلة الصيام الاستثناء الوحيد هو في حق من كان يأكل ويشرب ويشرب عليه على يده قال في الحديث إذا طلع الفجر والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه ماذا حاجته والله المستعان نعم على ماذا على احسنت هو يقول إن قوله استولى على العرش يتدم... يتضمن معنى يليق بكماله وهو القوة لأن الاستلاء لا يكون إلا عنه قوة نحن لو أثبتنا الصفة ينبغي أن نثبتها على وجه لا يتضمن نقصا بوجه من من الوجوه فأنت لو اثبتها هنا على معنى فيه كمال وهي القوة فقد تضمنت معنى فيه نقص من الوجوه لان القوه هنا قوه بطش وغصب وليست قوه عدل والقوه لا تمدح ايه مطلقا زي ما تقول فلان ده عفيجي هنا هنا بتمدحه ها انت بتذمه لانه بيستعمل هذه العافيه في البطش والسطو على الناس مش كده فهنا القوه لا, لا توصف مطلقا بالمدح ولذا شوف قال ان واني عليه لا قوي ايه امين فذكر الأمانة مع القوة لأن القوة ممكن تتضمن معنى إيه؟ معنى لا يليق بكمال الله وجلاله فإن اثبت صفة هنا أن فيها معنى القوة فقد تضمنت نقصا من أن القوة هنا ليست قوة عدل وإنما هي قوة بطش والله تعالى لا ينتفع عنه هذا هو أن تكون قوته قوة ماذا بطش وسطو وغصب نعم وقعوا في ماذا اولا هذه قاعدة ما هي القاعدة؟ من افرط في جنب لابد بد ان يفرط في جنب الاخر شوف ماذا قال عن الخوارج يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام وتعرف ان المكفرة عندهم إرجاء من جهة أخرى هتقول لي يلتقي التكفير والإرجاء هذا جزاء من فارق عليه الوسطيه ففعلا الجهمية لما نفوا الصفات من جهة اثبتوها من جهة أخرى على وجه ماسل ماذا صفات المخلوقين وهذا جزاء من فارق ماذا الوسطيه وذلك فعلا هتلاقي كده اي انسان يفارق الوسطية لابد ان يفرط ويفرطه ويفرط معه ولعلي اضرب لك مثال شوف الذين حرموا على مصر مثلا او حرموا على على مصر معاهدات السلام وكذا مش عارف ايه واتهموا مصر بانها مش عارف عميلة ومش وباعة القضية هم في الجنب الاخر يستجدون في ماذا ها في اشياء أشنع من هذا وأشد من هذا واضح فإذا هتجده قاعدة في كل رجل أو في كل أهل الباطل إنه متى افرط في جنب لابد أن يفرط فين في الجنب له في الجنب الآخر لابد أن يفرت في الجنب الآخر وأطلب لك مثالا شوف مثلا بعضهم من أصحاب الفرق لما يقابل رجل من أهل السنة مخالف له في المنهج ممكن يعمله لا يصلي خلفه وممكن يشني عليه وممكن يشتمه وممكن كذا وفي المقابل لو قابل عميا جاهلا ولا كذا ممكن يهش ويبش فيه في وجهه اعذرني كلمة لأحد مشايخنا أحد الطلبة من هؤلاء قام في مجلس وما هو طالب يرد عليه بسوء أدب فقال يا فلان أنت تعمل بالدعوة تحادث المخمورين والحشاشين بأسلوب أفضل من هذا هل أولئك أفضل مني ما هذا هو الإفراط فرت في حق العالم من جهة ورفع المخمورين والحشاشين فوق رأسهم من جهة كانه وضع العالم تحت قدمه ووضع المخمور والحشاش فوقه هذه سنة ما من مفرط إلا وهو ماذا الا وهو مفرط الا وهو مفرط وزيك شوف دعا عبد الله بن عمري الى ماذا الى التوازن والوسطيه لبدنك عليك حق ولربك عليك حق ولزوجك عليك حق ولضيفك عليك حق فأعطي كل ذي زي حق حقه زيك شوف من هبو هريره الفقيه الإمام كان يقسم الليل أسلاس ثلاثه ثلثا لمراجعة العلم وسلسا يقوم فيه الليل وسلسا ينام فيه شوف هذا التسليس الرائع والتسليس الحق فهذه الوسطية والاعتدال ودين دين وسطي ففعلا يعني شوف الأشعرة لما نفوا الصفات أرادوا بذلك ماذا أولوها الفرار من التيه من التشبيه فوقعوا في التشبيه إزاي ما هو اللي يقولنا ربنا استولى ده مشبه ولم يشبه مشبه صحيح ولذا قال ابن تيميه ونقل شغل الباني قال فوقعوا فيما أرادوا الفرار منه <تصفيق> فوقعوا فيما أرادوا الفرار إيه؟ منه والله تعالى الموفق المستعان طيب نلتقي على خير في الأسبوع المقبل يا طلبة العلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم